Book 2 Seits9. Tisa tun wasabaun. wasabun. Adjektiiveja 2. al sifat itin. Minulla on sininen mekko päälläni. أنا ألبس ثوباً أزرق. أنا لابس من اللامبوناين مكوبالني. أنا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. من اللانفيهرام مكوبالني. أنا ألبس ثوباً لابس ثوباً أخضر. Mina ostan mustan laukun. Seheri shantatajad sauda. Se esteri shantat yad sauda. Mina ostan ruskean laukun. Seheri shantat bunia. Se esteri shantatied Mina ostan valkoisen laukun. Sehteri شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. منا طاربتن قود أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. منا طاربتن نوبة أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة. سريعة. مينا تارفت مكواة أوتون. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. تulla ylhalla هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة. كبيرة السن طوالا يلهاالا أسو لحوا هناك فوق تسكن إمرأة سمينة هناك فوق تسكن إمرأة سمينة طوالا ألهاالا أسو أتلياس هناك تحت تسكن إمرأة فضولية هناك تحت تسكن إمرأة فضولية Vieraamme olivat mukavaa väkeä ضيوفنا كانوا أناساً لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء Vieraamme olivat kohteliasta väkeä ضيوفنا كانوا أناساً مهذبين ناس مهذبين بيراامه كانوا أناسًا ناس مهمين لدي أطفال محبوبون لدي أطفال محبوبون mutta naapureilla on nenäkkäitä lapsia. Lekin el-jirana, ledeihim atfailun wakihun. Lekin el-jiran, ledeihim Ovatko teidän lapsenne kilttejä? Hel atfalukum mu eddabun. Hel atfailukum